Mm-hmm. فيها اسمي ومكاني بطور على توبة ألقى فيها عنواني سطر مكتوبة فيها اسمي ومكاني بطور على توبة ألقى فيها عنواني ومراض الخطيئة سنين بتزل فيها لو حتى الكون عليها هركع وأول موهور ومراض الخطيئة سنين بتزل فيها لو حتى الكون عليها هركع وأول موهور انا ومش هرجع للتب مرير ملوش مرجع والشهوتي اكيد همنع خلاص لقيت يسوع خلاص لقيت يسور سطر ومكتوبة فيها اسمي ومكان بدور على طغى الا فيها عنواني سطور مكتوبه فيها اسمي ومكاني بدور على توبة فيها عنواني يا بختي إنسان عايش يا كيان حر في عالم مليان متاوئ وقتي يا بختي ده انا انسان عايش وليا كيان حر في عالم مليان متاوئ وقتي ليا لسان و كاملة بتسلم وخطاوي مشيا بتعلم أثار الأبدية أثار الأبدية. فيها اسمي ومكاني، بدور على توبة، الآف فيها عنواني، سطر من توبة، فيها اسمي ومكاني، بدور على توبة، الآف فيها عنواني سطر من فيها اسمي ومكاني بدور على توبة الآف فيها عنواني لنصلي له اغرق به في انجيلو رنم معايا واحكي مستني بس دعوه ارفع حالا نصلي له اغرق به في انجيلو رنم معايا احكي مستني بس تعود مستني بس تعود سلم له كل اوقاتك عمرك وكل ايامك وهتالين دفه حياتك من الهم الهموم راحفوت سلم له كل اوقاتك عمرك